Ashadu an la ilaha illa allah Ashadu an la ilaha illa allah Ashadu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 حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة